124. وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ت الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أُوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا قول الألباب.